Bismillahirrahmanirrahim. Ya ay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 İzlediğiniz için teşekkür ederim. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı ''İnnehu KANA HUBAN KABIRA WA IN KHIFTUM ALLA FIL YATAMA FANKHU MA TABALAKUM MINAN NISA'I MATHNA WA THALATHA WA فإن خفتم أَلَّا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ولا تؤتى السفهاء أم ولكم التي جعل الله لكم قياماً ورزقهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً وبتلوا اليتامى حتى إذا بلونكاح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 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أو كثر نصيبا مفروضا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 فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وبرسه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه ورحمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنٌ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ وصك لالة او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية ينصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم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 وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما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 وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوجٍ كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا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 إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَى فَسَاءَ سَبِيلًا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وَخَالَاتُكُمْ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وَرَبَائِبُكُمُ التي في حُجُورِكُمْ وجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلايل أبناء كُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَسُولًا رَحِيمًا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم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 تُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا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 لا ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فأتتهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا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 واللاتي تخافن نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان أَطَعْنَكُمْ فلا تدبروا عليهن سبيلا ان الله كان عنكم كبيرا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 Vağbuddullah ve la tuşrakubehi şeyem ve bil waldeyni ihsan ve bizil qurbah ve al yetma ve al masakin ve al jaril qurbah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 وَآعتَدَن للِكَافِرينَ عَزَبًا النُهين وََّذِينَ يُ فيِقُونَ أَم وَلَهُ بِآ أَ وَلَا يُؤمِنونَ بِلَّهِ وَلَ كُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَو آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وأنفقوا مما رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عليما إن الله لا يظلم مثقال زرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك علىها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 Min al-Ghaït aula mastun lisa, fəlim tajdou ma anfataym manu cayda al-tayba, fəmsahub rujuhikum ve أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الظَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَظِلُّ السَّبِيلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا نَضَعُهُ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ رَاعِنَا لِيُمّ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع وأنظرن لكان خيرا لهم وأقوى ولكن عنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها تَابَ أَمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهَهُمْ فَنُرَدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أصحاب السبت. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مفعولا.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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهلا من الذين آمدو سبيله الله وَمَن يَلْعَنِ اللَّه فَلَن تَجْدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا الَّذَا يُؤْتُنَ نَاسٍ قِيرًا أَم يَحْسُدُونَ نَاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَ الْعَظِيمِ فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْهَرًا ''İn الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا'' ''كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليزوقوا العذاب'' ''İn الله كان عزيزا حكيما.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 Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an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 فكيف إذا أصابتهم صيبة بما قدمت أيديهم ثم الذين يعلم الله في قلوبهم فاأرِضْ في أنفسهم قولا بنيرا وما أرسلنا من هم إذ ظلموا أنفسهم جاءك فاستوفر الله فاستوفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم فلَا فَرْبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكِمُكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم فعلو إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا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 هلذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئا فإن أصابتكم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 يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فلقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَلْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 طاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين طيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً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 فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأساً الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها فكان الله على كل شيء نقيتا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 أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً وَلَئِن كَفَرُوا لَتَكْفُرُنَّ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً أَن فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ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 وقفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا نبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأاً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 فَمَنْ لَمْ يَجْدَ فَصِيامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَنَّ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ مخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل تبينوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ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 فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم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 وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاضَمًا كَثِيرًا وَسَعَهُ وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ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 مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولاخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلنا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم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 أأَنْتُم هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا سهو ثم يستوّفِ الله يَجِدِ الله غفورا رحيما وما يكسب إثمًا فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكما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 ve anzal Allahu alaik al Kitab ve al hikmet ve almak ma lam tekum tağlam ve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 وَمَن يُشَاطِرِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ونصله وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ الله لا يُوفِرَ إِنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيُوفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ يَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ ان يدعون الا شيطانا نريد لعنه الله وقال لاتتخذن من عبادك نصيبا فرضا ولا ضلاهم ولا انهم فليبدكن اذان الانعام ولا امرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا بينا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 و آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعده الله حقا ومن أصدق من الله قيلا leysa bı amanı yı kum ve la amanı yı ahlı el kitab. Mı yı amar صَالِحَاتٌ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ سَن وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ حَفِيظًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ تَمَنَّى سُنَّهُمْ مَا كُتِبَ لَهُمْ وَتَرَبُونَ أَن تَنكِحُونَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُولُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا الله كان بِهِ علما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلح فالصلح خير وأحضّرَتِ الأنفسَ الشُّحَ وإن تحسن وتتقُو فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيع فلا تميلوا كل الميل فتزروها كالمعلقة وإن وَإِن وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله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 كن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا الله كان بما تعملون خبيراً يا نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظلَّ ضلالاً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّهِمْ لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا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 ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم لكم معكم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 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا يُرَاءُونَ يراؤنا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلك لَا تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا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 Ma yefgal Allah bı gezabı in inşakartım ve ametım. Ve kana Allah şakır alim. Ceddak Allahı Al Azim. Auz بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليماً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 إن الذين يكثرون بالله ورسله وي يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعضٍ ونكثر ببعضٍ وي يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا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 يَسْأَلُونَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السماء فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَا فَلَهُ بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غنيضا فبما نقضهم ثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غulf بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظن وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رفعه اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 وَأَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنْ الْرَاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمَنِينَ kattı ve Müminler Allah ve İbrahim ve İsmağil ve İshaq ve Yerqub ve Asbaq ve İsa ve Ayyub ve ve rüssülün, قد قصصناهم عليك من قبل ve rüssülün, lâm قصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون لمن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 كَتُيَشْهَدُونَ وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ضلال يهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسرا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 تلقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه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 فإن كان تسنتين فلهم السلسان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسيين يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَظِلُّوا ذَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ